سبحانه وتعالى خيري إساني فئة جاءتنا كيسة وعن وجهتاً من تجاهلني القرآن ترعنججو ما لي بجنام جيني رمضانا أقولني جاء قرآن في رمضان ولده أثقب نججو اقم رمضان قرآن جالت قرآن من لي رمضان جالت جرية الدان من بيان ورّا قرثني ولده أثقب نججو جاء رمضانا أجيل لما ما إلما نما هالتهين جرى ربين أماس وانتوتك أجيل ما تهين كيفا بحان إساكيث سبو إجرى ربين كينا وانبت نوفيوان خيري اللي قرآن كن قافد راويتا قدبئوه لوه المحفوظ الراء قدبئوه غراسامي دنياتي كاناز جيني كن كبجابو دار جهتو قرآن إساكيث رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم يأت رمضاناً كيساً جبريلي ولين قرآنكنا قرأنا قرآنكنا تنتلني يروا جبريل إسان قرأي سيقرر رسول الله رديبي أني قرأني قد إنتلني وانسا كيس سجروا قد هو بشو قد يأت رأي جراكاً دخل قلبي إساني احتكنا نتيني قناف نملي صوم صومه صومو. في القرآن ربي قرأوا خيري لمانا والاتقابة تجدك جاءتنا في جي القرآن ربي قرأوا جنجراته بربعة جزا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الأنباب كحبين كان إليه قرآن كي تكونوا دبت قناب قرآن رمضان قرأوا ننتمي الداقب قجلنا رمضان احن كيف قران قرؤهم غاف اني بوسن يادك ويا صحابته رسولك ان تاني وليني قرأ أمني أمني قران, قرآن يا سن يادك اقسم بقراءه الليل جل سوره بقره تي بي تامل عمران قراج الرسول انسان سنبيا قيامه قدوم السادس غنيتنين ما قاعد بالسنين قران نملي قرؤ ملائكه وجهنتا ملائكه بربدو وجه نم قران قرؤ كقيلان بيو يجر وجهنتا كقران قيلان بي القران تبكم امام Naga Ahmad ithan rattihajirat kanaqu man durani yuji ni ramadana kunu qur'ana walin gudan qur'ana walin ta'an qur'ana walin maqoba yajju aqmurihu ibn mam Malik yiru ramadana duhu wan birati ni shaghal qur'ana malik hatta taraati duran qara'i fulle ni di fatwa gulu fille ni di nama fa'inum ni gafi sagaratu debi fulle ni اديب اديب كنعب من يور دراني منا اقوانكن غريو غريرت كار اي كون ني بوها كون ني اج دتا گمچوي ساتي ني گم مدني اجد اني اراجو إراجو ابن مسعود ربي شرح حالته جاءت وقرصولت انرتي سوره النساء اقرا اي يو فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا محمد مهل كه اقم يو امته فندرغان مرتبهو فينه سله امته كيفك تر ترغا سيونه فينه جنان بقتنا ويت ابن مسعود قه رسولي ماج جنن حسبك الان ار ازمت عبد يا عبد الله اني الرسول لكين يو عبد الله بن مسعود تجئ الفراتي رسولك ان لاو اجي رسولك ان ان من دغرات القران والجن جرات لكل صلى الله عليه وسلم اقف ابو موسى في ليله كيف فتن الجن الرسول ابي موسى فكيف فتن جه تفو موسى رسولا ار بوني قراء ايج سي جنما ورت الرسول ما جاءني يا موسى ودو اناءه قران قر انا دبيت ربي لن سجلت فيكني جاني التيمنان ابو موسى ما جلين يا رسول الله جلين. قدو اتنادي فتا قبي قطاته قجيله قران كنا سلابرت سامي دنجه معنا كنا قران ولرا دقي فتو برباكي دنكهس قران ولرا قراو برباكي يو ولال لنله حغ مبيكن قراو برباكي دنجه من الخطاب ربي سره جاءت صحابه يرو والجا موسى كيسه جراثيا ابا موسى مي Co Um martu jii gara noti ho maalali gir. Huar te ara keessa giraata, kunsu ku keessa giraata, hununkan keessa giata, Quqaanayu ubaau qamnu. Yaadaxu barbaki, samamatmanu barbaaki, yli dutu di homa. Irrattis barunu barbaajsa, dinin kena barbaadu aqran ghaftu kutu tinnu qab dijtu umman durani sahabuni jajjabni khajananni ragani saani baham akka umar ibn khattab fa kana randurum nutikaysatu umman afan kana dubatu ba in kana alquranu bayna garu duniyatu ranu khagale barbaki sajattu ya abaa musa sajadana umar in ابا منسان سغله في تقديس القران كنقرا اكثي والبوت ثاني والين بو انجي القران كنياله ثاني نتعرف انا كنوامرو ججيرني بك ابو فنج نمدال متبايت بك في القران اغي فن موسيقى اغي يقولون نتبوته يقولون نرهيك كتور أبود وأن أداء الله ربي بك نرتبوته جدت قرآن لكون نور إفادة لأنه يقوم في الدوار قرآن لكون نور إفادة قرآن لكون قمسة قرآن ما ليه في جنة ربي والنما بيثتها جدت وأن ربي والنما بيثته علمين تمنيت ربي في قبرك وليت تهيته علمين وان دجال تجدته القران يكون حياتي جرو قران يكون روحيتين قران يكوني بقرك كو كسا اطي احواه قران يكوني دمجت قران يكوني من دابو دان وقبجت قران بروم سربي كان هانتي اطي برن نوبوز قران يكوني كتم بالماتا بوفتان كان نوبوز كان القران كان وجينجرا تو دندن <متحدث> رمضانك انسافي رمضان ابو دللي گدنا قرانا كنابي کودن ديننا جروتين قرانا گمچوتان جراچو دن ديننا نور خنان اتسکودن ديننا قرانا كان جاب فن لي ربي لين جابيس جراچو دن ديننا نمن خيريد الگتو قام نسال لين جبال انج نمن خيرين دلجل نمن بديده لابو حلقنيو يا بديم دلابو رب العالمين لا يساك الساجبين دفو اگر يساك يسا نورو دقيت يساك يسا وافو ربك نجدي سوف دقيت يسا ير سجيتو يو غلما غلغلون ندقيت كنما غلغلون نتي دلي كنما غلغلون يو ام مو قران رجب وجنيران يو حديث رسول الله وجنيران يو عباده صلاه صلاه وقتيلا يو وان درثني دلغن سن سيران دلغن حتى هجمهجن كنا سيران امانه ايو دلغن وان رنمه بردلكن امانانيو قدلغن طاته يو امانا قبان ربيكن تات تنوغو تيج ربيكن نوجبيس جبين ربيكن نام مو Quran kana wajji yojiran ne yo rabbike inna yadara rabbilallahu yadat rabb ya yadatuun warbaati tasbihu guluun warbaati gammatun ta tasbiha ke sajr yo ji aka na ke sabilo ninne belatin nasan o aisi san zikri rabbitiin u firad ya nuti de ratelle de rin na أمني دراني رب ذكر ربي, ربي وانلد إساني تاي فاذكروني أذكركم نيادة دائسي يادة يولد رب غلطم فان رب نودبر أمني أغانصوم ربي إساني لابتني تاءني چيسني رب ذكر أمني أغانصوم قلب إساني ذكر ربي تين راحا قول قلب إساني ذكر مرقان واررب يالتني رسولك إن صلى الله عليه وسلم مالجرا نمن ربي انذكر مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والمير نمن ربي ساذكر فيك ربي ساذكر أكنا مجراتي في دؤاتي نمن دؤا مالبي نمن دؤا موان مهندبي نمن دؤا نَمَا ذَكْرِ رَبِّي الرَّقَفْلِ نَمَا ذِكْرِ رَبِّي اِرَ قُلْ لَاتَي نَيَاتَي لَهُ صُورَة نَمَالَيْ حَقَبَات هَذَا فِيهَا غُلْ لَكِن كَيْفَ صَدُعَ ابْدُ جُرُؤَ أَبَدِي بَيْنِن جُرُؤَ أَخْرَام بَيْنِن جُرُؤَ يَتُن جُرُؤَ أَخْرَات حَيَاتِن جُرُون جِرَاتُ ورّي نذر الدبر ورّي ببودّان ورّي خيري دلقته دبران جرى قالوا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يا رسول الله ما لجرّع قناع جئني صحابان قابلنا الذافرون الله كثيراً ورّبّي ذكروا ورّ, ور إيراته هي ورّد البتيت هي جرى نمني صومة قابو نم ذكروا نمَا هُمْ ددُرَ دبر جكتوا قرّجانة ربّي أريفة جكتوا إبت الجهن من قلمي الإساء خيري لأم قوت تمتو قلمي الإساء خيري لأم والسف فايدون قوت تمتو رجالك يا غمتون ربي انذكره رسول صلى الله عليه وسلم نمتوكتون أقنجا نمتوكتون أقنجا نمتوكتون ما جلئ إساء داخلت يا رسول اللي واناهمي هجيه الجدل ابا تيسين ان رساءو اني جناني كقد انتفنا ناهمي يا رسول جناني لا يزال لسانك وقوما من ذكر الله اربلك ذكر ربي تنجي الرد من جلني الرسول ذكر ربي تربك تن... هاجيج كن وانغددا يوغتت يو, يو سبحان الله يوغتت يو الله اكبر يوغتت يو, يو الحمد لله يذكر ربي يوغت برسي حقا ان بدا في وفجئ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ذكر يكناتي ودوج جيرلني يا خيرتين ورني رب ور ربي ذكروا اساني ورني غافه دعن لي سغلي اساني وجن ذكر ربي بعد كروه اساني ودذكرن كسا فودم كيدي ذِكْرِ رَبِّي تِلْكَ سَكْتُور وَرَبِّي نَذْكَرُ الدُّنْيَا وَبَارَكْتِ ذِكْرِ إِسَانِي كَنَا مِنْ دَبُّ الْطَّارِقُ دَقَّتْ دَافْتَاً وَيَا رَبِّي إِسَانِي وَالْغَيْن غَرُومَ مِنْ ذِكْرِ رَبِّي الرَّغَرَغَ نَمْرَبِّي وَمَتَقْقُي هِيَادَ النُّور كَغَنَمَا غَلْغَلِ الْمُوزِيكَا كَغَنَمَا غَلْغَلِ وَمَارْغَي لَالُو كَغَنَمَا غَلْغَلِ نَمَارْرَسُ وَمَجِيئُ وَنَمَامَالِي كَرَبِّي وَالْأُبَنْقَمْنِي كنقان اسهبوگه ين غرغره اتدفه او دو دوام بیرگیرو دوا بو دک چو ددبه اک کتی فیا دوی جرا هم می یتبوت الرنکات نمرب انقم کنقا و هی اسقبت الرنکات دفتي مال نمرب اندغتري نمرب وج جرو دواق الله فطمئن القلوب رسول ربه صلى الله عليه وسلم أكيداً نمني سبحان الله وبحمده جئتني هذا هو مجرس سبحان الله وبحمده وان قدامتي قرب العالم سبحان الله وبحمده جئتك شعور مثلاً نمني جئت غرست له نخلتنا كل جنة جانتك يستي موينيساء إجارة موينيساء عبت جئت عطيه يرون إبجت ميك إجارة يا ركومت قوددان دين نجيلي بويارا عمري كي نكيسكي يا عمري وغاجه هاثناكا ربي نجر اكي تاتي ميد خارغانابولينكي كانا مالكنو برباكي ثري و الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حجاتي تناجي تويو اكبرو والون سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يجك توي احب الي مما طلعت عليه الشمس وان ادون الرتبة لتنا هندنا يارجل ادون مال كوكي رتبات فوقي ورقي مات وان اددا كان هند الرتبات كان مرقى علا جبتي ثناتك علا سبحان الله شوف سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر يجتكوا لكن معنى إفعادت ماذا؟ معنى إفعادت ماذا؟ رسول الله قد تميزنا في الدنيا الدنيا تلوان أدون رتبات فوق أمبا فجالا لين أدرها مكينة أمبا فجالا ولا روبلة ولا مانا وانهند يجب أن نجعل مالي بي وانتوني كنهندنو يوقع نتو براترا يوقع إفعادتنا مبراترا لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يجب أن تحفت بيات إفعادت ماذا؟ بكبود تاع قبالي كان جيت انا دجبي سيني جيت نوربا كي سكتو صوم لكن قران قراو يود ابن اللي مال الله ولا اله الله والله اكبر جيتو نوربا <تصفيق> كناف الضلينكية <تصفيق> <تصفيق> ذكرتنا ربيك إنها يا دمي ساعتتنا كنانها بوتن ججتني ججتني ججتني ججتني ويا قياما غافنا من ربيك إن نرده ججت بق ميدان جداقا في ججتني كناف ربيك إن وجه هاجران رسولك صلى الله عليه وسلم معي جلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من فاق الذهب والورد وقالت بريده أن تربي برد تذهب ورقي في جرتاني ميتا كنتو إثني إثني إثني إثني إثني يا رسول الله نهيم إيه جرانين صاحبان رسول ما الجرم ذكر الله تعالى ربي كيف تذكرون جرم ربي ذكرونكم وان قد داقة وجدتوا بقى قد داقة نتقف داقة ما امني دراني ورجرين ورسالها تجري الرتاء ربي ثاني ذكرتوا بجرحا بدون القضموت نتأثرن الليد دم نو وتماديم من لساتو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الله والله اكبر ديجترا ديجكنات نظرتني حي دم مالي عمري كنه اما يتر عمرنكن عمايو برتني غبابار نمنيو كا وغاكو اشني گدجيرو نجر وغاكو اشني يوجا هاتن نوكن دمي اشن رغورن دقدن رغورن صددم رغورن اورتامن رغورن يقادي يدن كو كا فا يفاكو دمتابا يوكا تربان يوكا قلب المرء قائلات له إن الحياة دقائق وثواني يجرون دنيات <تصفيق> قلبين تنوثي <تلوتيق> قتلت وكانا هذا ما ساعتين قبابتون لنجك كانوا التهماجين فارفع لنفسك قبل موت ذكرها يؤدون دون دورا ميذانك ألقافت لجل ذكر ربيتي فالذكر للإنسان عمره ذكر يربي المنمرات في عمري ده عمري لما تعد عمر انسان عمري لما تعد اتي يارب نذكرت عمري ده بلا تاج تاكرمه من ده بلا تاج كنا اربع كذا ربي نذكروا تسقيها غدو في صبروا خير الرحجبات اماناتي سو كنا اربع كذا ان شاء الله تعالى يرو برا اغولتي دي نتي اسمها سنرهدابا اما نموت نيو غاتيو قباتن مجال والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته